بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور باثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما 124. الذي خلقك فسواك فعد لك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون 124. إن الأبرار لفي نعيم 125. وإن الفجار لفي جحيم 126. يصلونها يوم الدين 127. وما هم عنها بغائبين 128. وما أدراك يوم الدين ثم ما